الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا يكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم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 والذين يرمون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واللي يضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. أو أبناء بعولتِهنّ أو إخوانهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو نسائهنّ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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمالكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن نغفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثل من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحبا ثم يألف بينه ثم يجعله ركما ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِّن جِبَالٍ فِيهِ بَرْدٌ فَيُصِيبُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَلَجُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 وَإِنْ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أَمْ نَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ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 نِسَاءٌ إِلَّاتِي لَا يَرْجُونَ لِكَ حَنَفَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ نَجَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ نَجَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَتِهِنَّ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 129. وإن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم